صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين لا خير في كثير بصدقة أو معروف أو إصلاف بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلانا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إلاثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه قال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ظلا ولا من ينهم ولا أمرا فل يبتدئن أذن ولا ولا ولآمرن لا يغير خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، فقد خسر خسران مبينا يعده ويمني، وما يعده الشيطان إلا غرورا أولى. مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات فجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا من الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانك ولا أمان أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجس به ولا يجد له من دون الله وليه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ومن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع بلة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء